الله أكبر ا ل ل ه أشهد أكبر أ ن ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه أشهد أن م ح م د ا س و ل ا ل ل ه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 م س ت و س و م ق ا م ا و ل ذ ي ن إ ذ ا أنفقوا ل م ي س ر ف و ولم ا ي ق ت ر و وكان ا بين ذ ل ك قواما و ل ذ ي ن ل ا ي د ع و ن م ع ا ل ل ه إ ل ه ا آخر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 ف أ و ل يبدل الله ئ ك س ي ئ و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ت ا ب ه موسوعه النابلسي للعلوم ا و ل ك ا ل ح م د الله اكبر الله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 والذين لا ي ش ه د و ن ا ل ز و و ر إ ذ ا مروا ب ا ل ل غ و م ر و ا ا ك ر م ا و ا ل ذ ذ ي ن إ ا ك ر و ا بآيات ب ر ه م لم ي خ ر و ا ع ل ي ه ا صن الذين ي ق و ل و ن ربنا ه ب ل ن ا من أزواجنا و ل ر ي ا ا ت ن قروة أ ع ي ن و ج ع ل ن ا ل ل م م ت ق ي ن إ ا م ا أولئك ي ج ز و ن ا ل غ ر ف ة ب م ا ص ب ر و ا و ي ل ق و ن ف ي ه ا ت ح ي ة و س ل ن ى وقال د ي ن ف ي ه ا حسنه مستقره ومقامه قل ما ي ع ب أ ب ك م ربي لولا دعاء ك م فقد كذبتم فسوف يكون لزام الله, الله ا ل ن ل س ي ل ل ع ا ل س ل ا م